ترى ما جي تقدم لك أعذار لحظة ترى ما جيت تقدم لك أعذار لحظة وبعدها سول لي تسوين لحظة بصحح بيننا بعض الأفكار وبقول لك حاجة قبل ما تقولين لا تحسبيني بنت ردمع وانهار ولا ارتجي واطلبك ما تروحين روحي عسى دربك بساتين وازهار روحي وغريب المخاليق تلقين روحي وغريب المخاليق تلقين صحيح لك بالقلب حشمه ومقدار لكن شسوي لك اذا ما تحسين لي قلب لا منه عشق هالمدرار ومن الغرى عندي يكفي ملايين بس لذلك قصدو جفا صار جبار، وأقدر أفارق وهجرك لا تخافين، يا هيه، هي أنا لي عزتي وبأخذ الثار، وببغى أنصحك لا رحت أصحي تنادين، ماني أبراجح، لا تقولين وش صار، لا تسألين إله أنتي تعرفين، غيرك تمنوني. وبلعب وبختار غير اكتمنوني وبلعب وبختار وعشق بذلك ألف شخص بيومين وانتي رصيدك بالغلا عندي أصفار ما هو بذنبي ما عرفتي تحبين وكل الذي لجلي كتبته من أشعار والله خسارة فيك ما تستحقين حتى أصور كلي من العام تذكار بدوسها وانتي قبالي تشوفين يا ما عطيتك ألف انذار وانذار أقدر أفارق قلت لك لا تحدين واليوم أنا ليه هتعب النفس واحتار دامك جرحتيني وكنتي تسلين إن كنت حي ومن طويلين الأعمار الجرح بدأ الجرح تسعة وتسعين والحين خلي يدمع كمطر وبحاول أضحك طول ما أنتي تصيحين والحين خلي يدمع كمطر وبحاول أضحك طول ما أنتي تصيحين وبحاول أضحك طول ما أنتي تصيحين إلقاء أشقتي